يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الحلقة نستكمل ما خطه المؤلف في تفسير سورة الحجرات قال رحمه الله قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لما كان قوله تعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى يدل على استواء الناس في الأصل لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض بين تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي؟ يعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب وقد بين الله ذلك هنا بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل ولقد صدق من قال فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب وقد ذكروا أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أب الإسلام لا أب سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم وهذه الآيات القرآنية تدل على أن دين الإسلام دين سماوي صحيح لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر ولا إلى الجهات وإنما المعتبر فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو كان رفيع النسب والشعوب جمع شعب وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وسميت الشعوب لأن القبائل تتشعب منها ولم يذكر من هذه الست في القرآن إلا ثلاث الشعوب والقبائل كما في هذه الآية والفصيلة ذكرت في المعارج في قوله وفصيلته التي تؤي، وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض، كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ثلاثة قروء قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمنا وأن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل فمؤداهما واحد كما يدل له قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام ولذلك وجهان معروفان عند العلماء قال رحمه الله أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر وأن توكل السرائر إلى الله فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا وإن كان القلب منطويا على الكفر ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله ولكن قولوا أسلمنا لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفا به شرعا عن التنقيب عن القلوب وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات الاستسلام والانقياد وإذا حمل الإسلام في قوله ولكن قولوا أسلمنا على انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح فلا إشكال في الآية وعلى هذا القول فالاعراب المذكورون منافقون لأنهم مسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن الوجه الثاني أن المراد بنفي الإيمان في قوله لم تؤمنوا نفي كمال الإيمان لا نفيه من أصله وعليه فلا إشكال ايضا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص وإنما استظهرنا الوجه الأول وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي وأن الاعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر لأن قوله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على ذلك دلالة هي كما ترى لأن قوله يدخل فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مرارا واليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود ونحو لا شربت او ان شربا واتفقوا ان مصدر قد جلب فقوله ولما يدخل الايمان في قلوبكم في معناه لا دخول للايمان في قلوبكم والذين قالوا بالثاني قالوا إن المراد بنفي دخوله نفي كماله والاول اظهر كما ترى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قالت الأعراب المراد به بعض الأعراب وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية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 والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم لما قال هؤلاء الأعراب آمنا وأمر الله نبيه أن يكذبهم في قوله قل لم تؤمنوا وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم بصيغة الإنكار أتعلمون الله بدينكم؟ وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من حالكم وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السماوات والأرض وعالم بكل شيء وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى هو أعلم بكم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 في الكلام على قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وأما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة من المؤلف نأتي على نهاية ما كتبه في تفسير سورة الحجرات وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة قاف إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته